وَأَنذِرْهُم يَوْمَ الْحَسْرَةِ وَأَذِقْهُمْ وَالْحُمْ فِي لَذِيعٍ وَغَ ரி إنه كان صديقا نبيا إذ إل قال لأبيه يا أباك لمتى يا ابنتي انني قد داءني من العلم ما لم يتكفن تانبني اهدك صرا يا أبت لا تابر الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عطيًا